إسلام جو تاني من ميرا ستار توزيع ستار جيت أغنية جديدة على نجوم أف أم جو تاني عيني مشافر زيها مدوباني نظرة واحدة منها في جو تاني شغل شغل قلبي بحبها ياه عالجام الديان عالجام ما بينك كتير بطرتها تبقى لي عمر قلبي باش يوم معي جاني حلم بات منه دوم دي قوة تاني حلوة اييمه شفت زيها ميدو بيني نظره واحده منها تجوي تاني شغله قلبي بحبها يا جمال داي عاد للبي ما بين كتير اضطرتها يا جو ثاني من ميرا ستار توزيع ستار جيت اغنيه جديده على نجوم اف ام